أَلاَ هَؤُلاِئِ بَنَاتِي إِن كُنتُم فَاعِلِينَ قَالَهَا أُلاَ انهم في تكرتهم يعمهون لعمرك انهم في تكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليات وأمصرنا عليهم حجارة من سجيل فدعلنا عالي آتاك لها وأمصرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآت ِ متَوَّمين إ فزَكَ دآاتِ متَوّين وَإِ ه ذلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ قُمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي إِيمَانٍ مُبِينٍ أَمْ تَكُونَنَّ هُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي إِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْجُثْرِي مُوسَى وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْشِئُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَكَانُوا يَنْشِئُونَ مِنَ الْهِدَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا فما أغنى عنهم ما كانوا يكتبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفحَ الْجَمِيلَ فَاصْفَحِ الصَّفحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم لا تمدن عينيك إلى ما نكتع به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاَخْفِرْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينَ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ كَمَا أَنزَلِنَا